وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صن ون وغير صنوان يستفاد ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكري إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بنقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء إلا كباسط كفه إلى الماء إليه بالغساه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلم وللله يستجد من في السماوات والأرض طوع وكره طوع وكره وظلالهم بالغدو والآص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 وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أو لم يروا أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكّر الذين من قبلهم فلله المكّو جميعا يعلم ما تكسب كل نفس